يا بلبل الاغصان غرد مد الاثمن عن اهل وحي الله عن حملة القران في عالم الانسان كل له ميدان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وَلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة কিহতি ও লক্ষ্মী পৈরি মি মষ্ট وَحورٌ عنُ كَأَمْثَالنُؤْنُ إِ المَكْنُ جَزَ أَم بِمَا كانَوا يَعملُون لَا يَسمَعونَ فِيهَا لَوَو وَلَا تَأثمَا ইা শরমা শরমা অসবুলামী মা অসুল ফি সেমেউ অপল হেম وَظِلّم مَدُدِ وَمَا إِم مَسْكُوبَ وَفَكِهَتِه كَثيرَ ل مَقَطُوعةِ وَلَا مَمْنُ وَفَشم مَّفُعَ ইন হুন্ ইজল হি অসিল তুল্ল তুম মি নাল অব্বালী নতুল মিনল আখি ওষুষিম ফি সমু মিউ অহমি لا بَِدِم وَلَ كَرم إِهُ كَوا قَمَلَ ذَلِكَ مُفِيم وَوكانوا يصّونَ على الحِ فيِي বানুয়া করুন এ ইা মিথনা ক তোর ইদ মিথ ন তোর বউ ইন্ ব قُلْ ইং নল অলিন আখরি লমেজে মৌন ইলামী কঠি অউমি বালো সুম ইং কুমো لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ نَحْنُ خَلَقَنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ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 عَلَأَنُّ بَدِّلَ أَمثَلَكُمْ وَنُ شِئكُمْ وَنُ شِئكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَم وَل قَدِ عَالِْتُمَُّ شْئتَأُولَا فَلَولَا تَذَكرُون এ সরো এই তুম এ তুম তে সর এম নহ উনজল সব তুমি হো ইরু নুম এ সর এ তুমুম তুমুহ মিন মুৌনশ উজল না উজ ফলৌল তস রী তোর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 فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم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 وتنجعلون رزقكم انكم تكذبون فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حين اذ تنظرون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 সু কি মিনুক ফানু অজন্য তু নাই অসবিলকমিনী অসবিলক দিবি